أصحاب النار هم فيها قايدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صب أصابت حرف قوم أصابت حرف قوم ظلم. أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانا من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 141-قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 142-ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا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 ونمحيق وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.